السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يبارك هناك مجموعة من, الأسئلة من الماضي بارك الله فيكم طيب الله يخصم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ده اما بعض هذه من الأسئلة نطرحها على شيخنا فضيلة الشيخ عبيت إبن عبد الله الجاذري حفظ الله وتعالى وكان هذا في عصر الأربعاء الخامس عشر الخامس عشر من ربيع الثاني في العام الحادي والثلاثين بعد, الأربع بعد الأربعمائة والألف من الهجرة السؤال الأول شيخنا حفظه الله يقول السائل هل الإسلام يزيد وينقص؟ سيله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن الإسلام والإيمان مكان إذا اجتمعت اجترقت وإذا اجترقت اجتمعت وإضاح هذا أنه إذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان لأنه والحال هذه والاستسلام لله بالتوقيت والانتياد له بالطاع والبراءة من الشرك واحد فيشمل العبادات العلية الاعتقاد ويشمل العبادات فيشمل العبادات العمل وإذا انفرض الإيمان كان كذلك كان شاملا في الأعمال الظاهرة والاعمال باطلة وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ببع وستون شعبه وقال ببع وسبعون شعبه أثرها لا إله إلا الله وأبناء عماطة الأداء للقرير والحياء شعبة من الإيمان وفي رواية أعناها قول لا إله إلا الله وبيان هذا أن أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالناس لأن قد قد قلنا آنفا أنهما إذا ترقتا دخل أحدهما في الآخر وإذا اجتمعت نصرف الإسلام إلى أعمال الجوارح والإيمان إلى الاعتقاد. فالخلاصة أن كل منهما يزيد وينقص. ولحديث في هذا كثيرة، منها حديث الشفاعة تخرج من النار من قال لا إله إلى هؤلاء الله وفي قلبه دنا في قلب نصف دنا في قلبه لأن قال فقد حب من خرده، وإذا رجع شعب الإيمان، وعلى القول بأن كلا منهما يشمل الآخر، فمن عمل من شعب التي هي بيع الله مستور شعب أو مستور سبعة أو من عمل منها ثلاثين أقل أنقصوا واقل ممن عمل خمسين ومن عمل سبعين أعلى وأكمل ممن عمل ستين وهكذا نعم أحسن الله إليك مفضل الله يحفظ النفاء الله يعينكم بشكل خالد الله فيكم نعم يقول السائل حكم زكاة الديون المتعسرة وغير المتعسرة الدين يؤدي له حالة الحال الأولى أن يكون على موسى وهو المليء الوفي الذي يؤدي الدين متى قلب منه أو كان مجحودا وعليه بين أو كان مرصوبا يمكن أخذه في القومة فهو في هذه الحالة يزكى يجب فيه الزكاة كل سنة مع شائر يومه لشائر ما يزكى الحال الثانية ما كان على غير من المعصر أو كان مجحودا وليس عليه بين أو كان مغصوبا ولا يمكن أخذه أو كان المدين مفتودا ولم يمكن الحصول عليه فهو هذه الحالة لا يزكيه إلا إذا قبره للسنة الواحدة الله أعلم نعم أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم يقول السائل بارك الله فيكم هناك امرأة تتقاضى من أم زوجها يعني مالا في كل شهر وهذه الأم أم الزوج يعني مالوها مختلط يعني لها مال موضوعه في البنك ولها أموال أخرى تأتي من إيجار بعض المساكن فما حكم المال الذي تأخذه هذه المرأة من أم زوجها هل تأخذ منها من هذا المال المختلط أم لا نعم الأفضل أن نفق المرأة على زوجها لكن إذا عجز الزوج ولم يقدر على أن نفع واحتاج الأمر إلى أن يوده أحد أبوي أو خلاه أو أحد أقارب فإنهم يأخذون ما يأتيهم ولا يسألون فالسؤال من التكلم لكن إذا كان يعلم علماً يقين لأن هذا الذي يوده ماله مختلف فيه ألال وحرام ولم يتميز أحدهما عن الآخر فلا مانع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن جرعه عند يهودي وبقي جرعه مرهوناً حتى اشتخلف أبو بكر رضي الله عنه وتفكره ثم بعد واليهود أموالهم خليط من الزيباء وتمن الخمر وتمن الميتة وغير ذلك من الأموال هي من الحلال والحرام نعم نعم أحسن الله عليكم الله بعلمكم نعم يقول السائل هل المسائل المذكورة في كتاب التوحيد بعد كل باب هل هي من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي يظهر لي أنها من كلامه يعني أيوة نعم يعني فوائد أيونام المسائل أو فوائد ت تكون في نهاية كل باب في أبواب, نعم. أبواب التوحيد لا. أنت تأخذ مسأله الباب مسائل الباب نعم هل هي من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب أقول هي من كلام الشيخ لما يظهرون لي نعم والشيخ استفادها من مجموع من نشوط سلبا نعم نعم أحسن الله لك ونتعلم نعم يقول السائل بارك الله فيكم ما حكم الرقية للسيارة أو للبيت أو لأي ممتلك من الممتلكات هل تجوز الرقية له؟ المشروع بالنسبة للدواء وما في أخذه، هذه السيارة تعود في في زماننا والباقية، وذلك المركوبات يدعو لأن يس يسأل الله خيرها وخير ما فيها، خير ما جبلها عليه، ويستطيعوا بدل مشيها، هذا. أما الغوطة لا أعلم. حتى الشاعة لها أصل حتى الدابة لا أعلم أنها ترقف نعم ذا مرضت الدابة وكنا نتوقع عينا أو كذا فهذا ما نعم رفيتها شاء الله يتعلم أما أن تعمل للدابة ترقف فهذا لا أعلم له أحد نعم, نعم. أخصر الله عليكم. طب هل شيخنا بارك الله فيكم هل لا ناقص بعموم حديث لا رقية إلا من عين أو حما هذا الحديث م. ليس على إخلاق م. أولا قال أهل العلم لا رقية أشفى أو أولى من عين أو حما فتخصيص هذين لأنهما فيما يظهر لي أشد الأجواء شكل أمراء فالعين الحق كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هناك ما يثبت قدر لصدقته العين والحبة هي لسع ذات السم العقرب أو حية. تبارك الله. مم يقول السائل حفظكم الله ما هي الصفة الصحيحة لل للاغتسال العائد ما هي الصفة الصحيحة الاختسال للعائن او الذي اصيب بالعين معذره الذي اصيب بالعين اقول بارك الله فيكم ما هي صفة الاختسال آآ آآ اختسال العائن لمن اصيب بالعين لمن اصابه بالعين هذا يترتب العائن واحنا مثل ف... نعم الله الله يقول السائل ما هو حال الشيخ عبد العبد الكريم الخضير ف... <تصفيق> نعم الله ما حكم ضرب الحائط في التيمم هذا وهذا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خبزكم الله. رجل اكتشف أنه على جنابة ولا ولا يستطيع العودة إلى بيته للاختزال لضرورة العمل، فهل يجوز لون يتيمم حتى لا يخرج وقت الصلاة؟ لا بد من نقل السعب لأنه نقل السعب لأنه غسل رب الحاجب الأكبر شرط صحة الصلاة نعم نعم أحسن عليكم يقول السائل هل هل الرفيع من أسماء الله تعالى والله حتى السائل لا أعلم ونفسا يدل على ذلك نعم أحسن الله عليكم نعم يقول سائل هل الكفر والشرك يستويان في المعنى الذي ظهر لي أن كل شرك كفر وليس كل كفر شركة فالكفر أعد يشمل الشرك ويشمل غيره كسب الله أو سبب النبي صلى الله عليه وسلم أو استحلال محرم معلوم معلوم التحريم من الدين مع يعني عالما عامدا محمد الشرك هو دعوة غير الله نعم من دون الله أو مع الله أبينا أنهم مخلصون، أن كفروا عن. نعم. نعم. الله عليكم يقول السائل هل هل يصح إطلاق لفظ آية من آيات الزمان على الشيء الغريب أو العجيب أو عن عن الحدث الغريب يقال عنه هذا آية من آيات الزمان؟ لا الزمان لين كبير شيء. لكن يقال في في هذا الزمن. نعم. نعم الله. عليك. لأن هذه العبارة مهمة. نعم. احتمل الحقة وباطلة. لما كان هذا سبيله من هذا سبيله من العبارات المهمة يبدأ يعني يتكلم ويستعمل بد بدلا منه عبارات يعني ليش في احتمال بذل هذا آية آية في هذا الزمن. لا أما آية من آية الزمان أربما نحتفظ من هذا سبت إلى سبت دار. أيوة نعم أحسن الله عليكم يقول السائل ما هي صفة التثليث في الوضوء لمسح الرأس أنه يبدأ من المقدمة الى المؤخرة. ثم يعيد بيده. يبدأ بيديه من مقدمة رأسه الى مؤخرته، ثم يعيدهما الى المقدمة. نعم. هذه مشحة. م. ثم يكررها كذلك. الى ثلاث مرات. هذا هو والكثير. والماء لا يتكرر. اوه. انما اذا بل يديه مرة الواحدة يمسح به عشر مقرة على هذا على هذا السطر. نعم أحسن الله لكم ونفع الله بعكم. نعم يقول السائل حفظكم الله هل طلب الدعاء من من الأخ يعني من الآخر يعني من الآخر أو شخص من شخص آخر هل يأذح هذا في كمال التوحيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للعمر التضيير ورا لذا في اوشن الامر طبعا ايه الحل هو تستخدمه امم كما تصححوا ربنا بيقوم واي يوم صالح هذا جزء على جواز الدعاء نعم نعم أحسن الله عليكم يقول السائل آآ آآ هل القول بجواز اشتقاق اسماء الله تعالى من افعاله وصفاته يعد قول من اقوال اهل السنة اذا اسأل قاعدة انه اذا ثبت الاسم ثبتت السنة ولا عكس لان اسماء الله توقيفية فمثلا ثبت عندنا الرحمن الرحيم العزيز الحكيم ويُخدم صفات الرحمة العزة الحكمة وثبت عندنا من أفعال الكيد والمكر والانتقام ولكن والمجي والنزول ولا يُخد منها أسماء. نعم. نعم أحسن الله. ولي. حتى أن الله عز وجل لا يوصف يعني بحاجة الصفات لا أضي هذه الصفات بحاجة والمكر إلا على السجن المقابلة ببياني أنه سبحانه وتعالى أشد من هؤلاء الذين يكيدون بأهل الإسلام فإذا قيل ذلك هل الله يكيد؟ تقول يكيد بمن يكيد هل الله يمكر؟ تقول يمكر بمن يمكر هل الله يشخر؟ تقول يشخر بمن يشخر كذا. نعم. نعم أحسن الله إليكم وفالله معكم لكن يعني هل يعني هذا بارك الله فيكم أنه لا لا لا يوجد أحد من علماء السنة قال بجواز اشتقاق الأسماء من الصفات؟ لا أعلم أحد الساعة أحد ولو قال به هو مرجوح نعم يعني لا لا ينسب إلى أهل السنة أو لا ينسب إلى منهج أهل السنة والله حتى الساعة أنا لا أعلم أحد من أهل السنة يعني من من مه قال بهذا لكن قال به م. لو ثبت أن عالما أو رمالا من عمك بالسنة قال بهذا فقوله مرتوح ولا ينقص قدره لا ينقص قدره عندنا وعلى ما هو عليه نرد من الخطر نعم. أو نرد ما هو خلاف الراجح نعم يعني أنا الذي أذكر أحسن الله عليكم أن, أن ابن مندة في كتاب التوحيد على ما أذكر مش على هذا المذهب أنه كان يشتق ال الأسماء من الصفات هذا خطأ هذا لا يعني لا لا لا يحتاج بقول ابن مند في كتاب التوحيد على أنه لا لا يحتاجه نعم نعم حفظكم الله على ابن <تصفيق> مند من علماء السنة نعم نعم يقول السائل جاء في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب آه... أن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى قال عند قوله صلى الله عليه واله وسلم فنظرت إلى الأفق فإذا موسى أو فقيلني هذا موسى وقومه إلى آخره فقال الشيخ محمد أمان الجامي عندها إن هذه الزيادة سقطت من الأصل فما معنى هذا الكلام وهل هذه زياده في لفظ البخاري ومسلم خطا طبعا انا يعني اه يعني يقول إن الشيخ محمد امين الجامي يقول إن ان قوله إن قول ابن عباس روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لو قيل للنبي انظر الى الافق فنظرت فقيل لي هذا موسى وقومه قال الشيخ محمد امين الجامي ان هذه الزياده سقطت من اصل على على من الأصل كتاب التوحيد. نعم ف... نعم أنا لم يتبيّر يتبين لي هذا. آه. نعم. طيب الله يحفظكم ويرحمكم. يقول السائل هل الشرك الأصغر يدخل تحت الوعيد أم أنه نعم. تحت المشيئة؟ لا الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة. آه. التحقيق أنه في تحت الوعيد. بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك باله هذه عامة لأن ما دخلت عليه في تعويض مصدر تقديره إن الله لا يغفر الشرك باله هذا شامل الأكبر والأصغر لكن يفرق بينهما من وجهين الأول أن الشرك الأكبر ناقصه عن المبدأ يعني من منة الإسلام إلى منة الكفر والأسرار ليس كذلك الثاني أن الشركة الأكبر مو يجبوا الخلود في الخلود في النار لمن مات عليه والأسرار ليس كذلك لا يجب الخلود في النار ولكنه أكبر من الكبائر نعم انه داخل تحت الوعيد أما الكبائر فالآية شامخ يعني تدل على تحت المشية كما قال على إن الله لا يغفر إلا الشركين ويغفر ما دون ذلك من الجشع يعني ما دون الشرك والكبر نعم أحسن الله لك ما يعني يقال حفظكم الله إن جنس الشرك الأصغر يعتبر أكبر من الكبائر عمليا ليس كذلك أم من, من هذا الفهم غير صحيح هي الكبائر إلى أطراف يراد بها مدن الشرك والكفر والزنا والسريقة وحب المسك ورقاد نعم نعم أحسن الله ليكم أنا... نعم نعم نعم هناك سائلة حفظكم الله تقول هل هل يجوز هل أطلب الرقية لابنتي؟ لا معنا إن شاء الله تعالى نعم نعم حبيثكم الله نفعل الله يقول السائل أه هل من السنة ح... إذا ك... يعني إذا طلب الرقية م. يجب أن يبلغها من من المصالحين هل... هل... هل تقع على السنة في الظاهر على التوحيد في الظاهر. نعم. لا. بارك الله. هل من السنة الاحتجام الاحتجام لغير سبب؟ كيف؟ هل من السنة ان يحتجم ان أن يفعل الحجامة لغير سبب يعني لغير مرض؟ الله الظاهر هو لمن يعمل ذلك. كل شيء تعود الحجامة في السنة. نعم. وهذا يلح دونه قول صلى الله عليه وسلم: أريد أحدكم أن يتبيغ به الدم حتى يقتله؟ فالظهر التبيغ هو ما يعرف عند نب ارتفاع الضغط. آه سبحان لأن الله. الحلم عافي في الرق في الشواب تردد تردد الدم. م. طبعاً لم أر هذا إن شاء الله تعالى. نعم حفظكم الله. يقول السائل هل النف في الرقية حين ينفث يكون بعد القراءة قبل القراءة؟ هذا يظهر لي أن الأمر فيه شعة ينفذ قبلها أو بعدها مع التعاوذ أعوذ بكلمات البجة ما في مجرمها فينفذ حال البدء وينفث كل ما انتهى من تحمل ومعه أعرض بكلمات اللي التماتل بشري ما خلق أو أعيده على الشخص المعطب بكلمات اللي التماتل بشري ما خلق نعم وإذا قرأ المعوذتين هل يقرأ معهما قل هو الله أحد أم يعني يرقي نفسه بالمعوذتين فقط لا معنا هذا هو أحد أصفح عنه أنا عند النوم يعني يعني يقرأ المعودة ونخلص واخر وآية الكرسي وخواتي بسورة البقرة نعم وعلي أن تبطي يديه ولمسح تسك رشا هو معه استطاع من تسك نعم نعم أحسن الله لك يقول السائل أريد بيع منزل والمشتري ليس عنده الثمن يعني يريد أن يبيع منزله والمشتري ليس عنده الثمن فطلب مني وثيقة بوعد بالبيع ليقدمها للبنك الربوي كضمان ليحصل على قرض يتمكن به من شراء البيت فما حكم هذا البيع؟ إذا كان يعلم أنه يقتره ربا تلا يحل له أن يفعل هذا أو إذا جاءته قيمة يعني ليس مكلفا بالسؤال لكن إذا أخذ الشخص منه هذه الوثيقة يقدمها للبنك الريباوي ويقرره البنك بالفوائد الريباوية بناء على هذا فلا يسل له أن يأطيع هذه الوثيقة لأنه يحيده على الريبا نعم أحسن الله عليكم نعم يقول السؤال هل هل النهي في الحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ولا يحل له أن يفارق المجلس خشية أن يستقيله هل النهي هنا للتحريم وكيف نجيب عن صنيع بن عمر رضي الله عنهما الذي جاء في البخاري أنه كان ينصرف من مجلس البيع حتى يعني ينفذ البيع الحديث البيعان بالخيار لماذا يتفرق نعم الأمر فيه ساعة لتخشى على فيما يظهرون لتخشى أن يعني يفسح البيع فلا معنى يعني يغادر المجلس كل نهي فيما يظهرون لكره أمر هذا. طيب حفظكم الله يعني كنت وقفت على كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد أنه ذهب إلى الكره كما تفضلتم ولكن. الشبهة المصارى أن لفظ لا يحل له أن يفارق المجلس فهنا اللفظ هذا لا يحل عن صيغة النهي الفرعية والنهي سواء كانت صيغة أصلية أو فرعية في الأصل فيه التحريم في ذلك صرفه صار وهنا الصارف فعل ابن العمر وكذلك عن غيره لكن لا أشتحضر للعالم نعم. نعم، يعني كان هناك جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره أنهم قالوا إن خيار أو إنهم خيار المجلس على خلاف الأصل، فلذلك لا يعني لا نستطيع أن نقول بالتحريم لأن هذا يعد على خلاف الأصل، فهل يصح هذا الاستدلال؟ والله ما يعني أن لا يظهر اللي ما ذكرته لكم. نعم. نعم. أحسن الله عليكم يعني كل شيء شرعي لا. هو الأصل ما نقول في الخيارة بالأصل مم. ما دام أنه ورد الدليل نعم يعني الأصل في المعاملات النباح لكن إذا ورد نص لا. فنحن مع النص سوى كان مورد النص عبادتنا أو معاملات لا. نعم نعم نعم أحسن الله لك الله يقول السائل ما معنى قول بعض الفقهاء الإجماع حجة بنفسه والصحيح أن مستنده النصر إجماع عقد بشروبه فهو حجة لا, لا. يبحث عن دليل أحيانا دليل إجماع يكون معروفا لا. يكون إجماع هنا مؤكدا قويا وإذا وحيانا يكون الدليل غير معروف أو يكون الحديث ضعيفا ما عقد الإجمع في عصر من الأسور بشروط المعتبرة فهو حجة ينشف الله لا يبحث عن جديدة نعم مع أنه الأب الإجمع لا يكون إجمع إذا بجديد نعم أحسن الله إليكم نفعل الله بعلوكم نعم يقول السائل هل تصح عبارة إخوانون الشيعة إخوانون الصوفية إخوانون القطبية إلى آخر طوائف أهل البدع بحجة أن هؤلاء أو أن بعض هذه الطوائف لم تخرج عن حد أخوة الإيمان أو حد الإسلام أنه منفرق أهل القبلة الأخوة الإيمانية لا يحسنوها بلكل بحجة الكفر فالبدع المكثرة شالدة الاخوة الايمانية. لكن الرافضات بدأتهم مكثرة. ليسوا اخوانا لنا. رافض ليسوا اخوانا لنا. وكذلك هذا التصور الذين هم على وحدة الوجود. او الانتحال. كذلك الداطينية ليسوا اخوانا لنا. المقصود انهم كانت بدأتهم مكثرة وليس حدث الكومة بهذا الأمور. نعم، نعم. أحسن الله لك. يقول السائل: أخت تريد أن تتزوج، ولكن أمها تمنع من أن تتزوج برجل صالح من السلفيين، فوأزورين أن تتزوجها من أحد العوام ولو كان لا يصلي. وولي هذه المرأة؟ أخوها فهل يجوز لأخيها أن يوكل شخصا آخر لتزويجها من رجل صالح لخوفه من مقاطعة أمه إذا زوجها بنفسه قال صلى الله عليه وسلم إنما طاعت في المأرض وقال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون بينا وخلوقه فزواجوا فالواجب على ولي مرح أن لا يزوجها إلا من, إلا من هو مرضي الدين والخلق ولو اعترضت أمها فإن أمها ليست لها ولاية وكون هذا يخشى بمقاطعة أمه له فيوكل رجلا يتولى العقد لكن يجب هو أن يبشر الاختيار لأن ما حتى بعض النسوان كانوا صالحين يمضي يروجوا عليه بعض يروجوا عليه بعض اما مباشرة الأقد فلا معنى ان يوكل رجلا صالحا يزوجها نعم أحسن الله ليكم الله الله يا شكرا سلة سلة كثيرة طيب نأخذ سؤالا واحدا فقط حتى في هذا الوقت آخر أي وقت آخر, وقت آخر إن شاء الله طيب الله جميعا الله جميع. يبارك